لنرس أن تجلس طبعاً عن القلب عليك بالذكر ومن أعظم الذكر يا عبد الله القرآن عليك بالقرآن اجلس لا تقرأه قرأة نسر نسر نسر الدخل أو هد الشعر لا لا اقرأ القرآن آية في الآية من الذي قرأناه في المجلس القرآن والله لو في اليوم والليلة آية لعل هذا القلب والله يحيى بعد موته ولهذا الله زل وعلي يقول أسه لا يتذبرون القرآن. معنا قلوبنا الثالث اقرأ القرآن الان ارجع الى البيت واقرأ او استمع الى رجل تخشع لقراءته، القرآن ليس هناك افضل منه عسين عاهد نستك على قيامنا ابدأ ولو في اسبوع مرة وإياك ياخن فابدأ نصلى الكل تقومها خطأ ابدأ بشيء يسير وتدرج مع هذه النفس احب العمالي الله ادوامها وين قال وابعث الامان الوشف ويسنت لا تستطيع اخر الليل فعليك باول الليل أجعلها ركعتين مع الوسف أربع ركعات ست ركعات من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين عليك بقيام الليل أفضل ما يدل الصدع عن القلب والله جل وعلا يقول عن السابقين كانوا قليلا من الليل ما يحجعون وبالأشحار هم يستغذرون ابن عمر ما كان ينام من الليل متى لما قال له نبطأ سلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يقول نافع ما كان ينامه يطل الركعتين فيقول لنافع هل أسحر ما يقول لا بعده له ثم يسلم يقول لنافع هل أسحر ما يقول لا بعده حتى الفجر ما يرام الليل إلا القليل هم تلك يتبلغوا ووصلوا قيام الليل عليك الصيام تقول لي ما استطيع أقول لك ما استطيع يوم تصطر يوم ثم الاثنين والخميس ما استطيع سم حاجهما ما استطيع يا عبد الله ثم يوصل ذابة أيام بكل شهر فهذا كفي يام كنت استطيع فهي الأيام البيض إن كنت لا تستطيع فجعل أي ثلاثة أيام لا يمرن عليك شهر إلا وصمت فيه ثلاثة أيام هذا أضعف الإيمان وأقل أقل الصيام يا عبد الله صم ثلاثة أيام من كل شهر ما أسهل وما أهوانها في هذه الأيام الصب في الشتاء الغنيمة الباردة عليك يا عبد الله في حضور مجالس مثل هذه المجالس مجالس الصالحين هذا أخي نعرف جزاه الله خير يقول أن هذا هو أول مجلس فإن كان أول المجلس من بهذا العبد وهذا الكم فهذا المجلس إن شاء الله مبارك بإحليه ولا يهدي بي الله بك رجلا خلت من حمر النعم قل لكل صاحب لك لكل أقل لك ابن عم عزيز طريف. قل لهم ما رأيوك أم أخبر ساعة في الأسبوع كل أحد بعد فرات الإشار في مجلس بيت كلا نستمع الذكر وأنت احرص يا عبد الله على هذا المجلس وعلى مجالس العلم احرص يا عبد الله على النوافل من الضوحة من الرواتب من قيام الليل من من النوافل المطلق احرص عليها يا عبد الله وعليك بكثرة الذكر بعض منا في السيارة ذاهب للعمل راجع من العمل لين تصمت يا عبد الله كلمتان حفيفتان على اللشان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله بحمقه سبحان الله العظيم كم مرة ذكرتها اليوم غفن يا عبد الله إلا من رحم الله من نعم موقع سبحان الله بحمبي في يوم يأتمر حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر القلسة اليوم سبحان الله بحمده مئة مرة ما تقض منك عشر دقائق سبحان الله بحمده مئة مرة كل جنوب وإن كانت مثل زبد البحر والكبار تحتاج إلى خوف طائق يا عبد الله هذه بعض مقويات الإيمان. الإيمان من أن تفتعد عن من وضعت الإيمان من المعاصي والزنوب وكثرة المضاح كثرة السهر والمجارس التي لا لفائسة منها هذا والله أعلن بعض الأسلام صحوية الإيمان